أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لا يُبَذَّنَ في الحُطَمَةِ وَمَا أَدَرَكَ مَالِحُطَمَةِ ما نارُ اللَّهِ الْمُقَادَةِ الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْأَفِيدَ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُصَادَة في عمد ممدد